مباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنبدأ في باب وجوب غسل الرجلين كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساقى الإمام مسلم بسنده عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد ابن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار دي أول رواية الرواية الحديث الرواية الثانية قال أو ساق بسنده أن أبا عبد الله مولى شداد ابن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الرواية الثالثة قال عن سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازتي سعد ابن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ذكر الرواية الرابعة عن سالم مولى شداد مولى شداد ابن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هنا الإمام مسلم ذكر في أول رواية سالم مولى شداد ثم ذكر عبد الله مولى أبا عبد الله مولى شداد بن العاد هل هو هو الراوي الاول ام اختلف الرواية آل سالم مولى المهري الرواية الرابعة سالم مولى شداد بن العاد هل الرايط دول مختلفين لا مش مختلفين دول كلهم راوي واحد ذكره مرة باسمه ذكره مرة بكنيته ذكره مرة بلقبه كل دول اشياء أو صفات لراون واحد. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم من انتهى إليهم عبد الله بن عمرو مع مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمستها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء هنا الزيادة عن رواية عائشة إيه أسبغ الوضوء في رواية أخرى ذكرها بعد رواية لم يذكر فيها أسبغ الوضوء قال ويل للأعقاب من النار فقط وساق أيضا عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى أي النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار واستيقى أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضعون من المطهرة أو المطهرة لغتان كما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار وساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث اللي يدلل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وأن المسح لا يجزئ وأن المسح لا يجزئ وهذه المسألة اختلف الناس فيها هذه المسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار نتكلم النهوض طبعا هو عاوز يقول أن ذهب جماهير العلماء لا سيما من أهل السنة والجماعة ألا إلى أن الوجوب أو الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ليه الكلام ده لأن البعض بعض الناس ذهب إلى أن الذي يجب مسح الرجلين دون الغسل منهم الشيعة هل أحد من أهل السنة وفخهم على ذلك أم لا؟ ما فيش حد من أهل السنة مفيش حد من أهل السنة ذهب محمد بن جرير الطبري والجبائي رأس المعتزلة قيل إن هذا لم يعني لم يصح عن ابن جرير رحمه الله أنه أنهما قالا يخير بين المسح والغسل يخير بين المسح والغسل بعض أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب المسح والغسل إلى وجوب المسح والغسل وطبعا هؤلاء الذين تكلموا في هذه القضية خلافا لأهل السنة والجماعة لم يكن معهم دليل صحيح صريح في المسألة الدليل مع من يقول بوجوب المسح الغسل الرجلين مع الكعبين في الوضوء لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا في مواطن مختلفة وأكثر من صحابي وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تفقوا جميعا على أن غسل الرجلين هو الواجب مع الكعبين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هؤلاء الذين يتركون غسل العقب في الوضوء كونه صلى الله عليه وسلم توعدها بالنار لعدم طهارتها لعدم إتمام الطهارة بالمسح لعدم اتمام الطهارة بالمسح ولو كان المسح كافيا لم توعد صلى الله عليه وسلم هنا قوله صلى الله عليه وسلم ويل الويل في لغة العرب تأتي بمعنى التهديد والتخويف الويل في لغة العرب تأتي بمعنى التهديد والتخويف ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وقد يراد بها معنى خاصا وهو الذي ورد في السنة اللي هو أن ويل واد في جهنم ولا يعزب الله. لو قلنا أنه بمعنى التهديد والتخويف يكون الحديث بالمعنى الأول أو ما يراد بالحديث بالمعنى الأول لو التهديد والتخويف فيه ترهيب من التقصير في استعاب الماء للمحل أو للمحل المفروض غسله في ايه في ايه انتو نايمين انتو يبدو ان انتو لسه ما فوقتوش وانا مش عارف حاسس كده يعني اشعر ان انتو بتنقصوا يوما بعد يوم كأن يعني احنا كنا نسمع عن الزهد في الدنيا وكنا بنسمع عن الزهد في طلب العلم، كنا بنسمع فقط ولكن رأيناه رأينا يعني بخلاف ما كان عليه سلف هذه الامة رضي الله عنهم جميعا المهم احنا قلنا المعنى الاول في لغة العرب بمعنى الايه التهديد والتخويف لو حملنا الحديث على هذا المعنى الاول يبقى فيه ترهيب من التقصير في استعاب الماء للمحل المحل المفروض ايه غسله وعلى المعنى الثاني ان هذا خاص بعقوبة خاصة لجزء معين فين في الانسان اللي هو يعذب يعذب طب هل العقب هو الذي يعذب في نار جهنم أم الإنسان هل الجزء الذي قصر فيه في استعاب الماء أن يصل إليه هو الذي يعذب به أم يعذب الشخص في النار كله طب أنا ما سمعتش ولا واحد <تصفيق> لو عذب هذا المكان كأن الشخص عذب ها؟ طب الشخص الدادا وكاملا يعذب ولا الجزء ده بس ها؟ يحتمل المعنين يحتمل المعنين اللفظ يحتمل المعنيين. يكون الويل لأصحاب العقاب المقصرين في غسله أو يكون العقد فقط هو المختص بالإيه بالعذب <تصفيق> نعم. النفس اللي تعذب هو لو عذب فيك جزء ستتألم له النفس أم لا ستتألم ستتألم الجسد كله طب لو انغمس ناس الله عفو العفية لو انغمس الجسد كله في النار هيبقى أشد وأشد من جزء بسيط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أهوى أهل النار عذابا قال إيه يوضع تحت إخنص أصبعه جمرة يغلي منها دناغ نعوذ بالله من الخذلان.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 ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء الرواية الثانية قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار في كلام لابن بطال نقله عنه الحافظ في الفتح في هذا الحديث قال كأن الصحابة رضي الله عنهم أخر الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصل فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء فأنا عاوز يقول إيه أن هناك سبب جعل الصحابة يتعجلون في الوضوء ويمسحون على أرجلهم بدلا من أن يغسلوها فقال ولعجلتهم لم يسبغوا فأدركهم على ذلك صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم صنيعهم فأنكر عليهم صنيعهم الحفظ بن حجر يعلق على هذا الكلام يقول إن هذا الكلام في احتمال محتمل إن فعلا يكون حصل كده ويحتمل إن هما أخروا الصلاة ل لطهارتهما لأنهم كانوا متوضئون أصلاً فأخروه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدركهم فيصلوا معه مع أو أنهم قادمين على مكان فيه ما فيتوضئون ويدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا فأجعلوا يمسحون على أرجلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار هنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما قال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء هنا الإنكار بسبب أنهم اختصروا على غسل بعض الرجلين ولا الإنكار هنا على المسح على المسح لأنه قال إيه فجعلنا نمسح على أرجلنا فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم سببه المسح لا بسبب أنهم اختصروا على غسل بعض الرجل أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار أنه يجب أن يعلم الجاهل وأن يرفع الصوت للإيه للإنكار طب هنا الجاهل معذور في هذا البج هذا الرجل مسح على رجليه. ظنا منه أن المسح يجزئ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك فهل هنا الجاهل بهذا الحكم معذور؟ ويمر الوضوء أم لا يعذر لجهلة طب الانكار هنا ليه طالما أنه معذور بجهلة ماشي أنه لم يأتي بالوضوء كاملا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان جاهلا يعني معنى ذلك أخواننا أن الانكار, الإنكار واجب في كل الحالات ولكنها تختلف من شخص إلى آخر ولذلك إحنا دايما نقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب فيها الرفق يجب فيها الرفق حديث الإمام مسلم لما دخل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أرضاه وكان قد أسلم حديثا ولم يعلم من الإسلام إلا أنه إذا عطس رجل يقول له يرحمك الله يعني شمته فكان لا يعرف أن الإسلام إلا هذا الحكم وكانوا يتكلمون في الصلاة يعني في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتي فدخل معويه بن الحكم السلمي في الصلاة فعطس رجل في الصف فقال له معويه يرحمك الله فيقول فأخذ الناس ينظرون إلي بأبصارهم فقال وثقل أمياه ما بألكم تنظرون إلي هكذا يعني بدو عن نفسنا عملت حي غلطة تبصوا ليه فتكلم كما نهو بكلام فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني أو يسكتونني فسكت فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صريته فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم فوالله ما سبني ولا قهرني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة يصلح فيها من كلام الناس إيه شيئا الحديث الحديث طويل فالرفق مطلوب في الدعوة الله تبارك وتعالى ولكن أحيانا أحيانا الغلظة تأتي نتيجة أحيانا لازم لو كان طلب علم أو كده فيغلظ معه في القول يغلظ معه في القول هو لعله يعني يعود أو يرجع عن قوله أو عما اقترفت يده فدعوة الله أصل فيها الرفق. زي بالضبط كده لما تيجي تحاور غيرك من أصحاب المناهج المنحرفة أو أصحاب الاعتقارات الباطلة لابد أن تتسلح بخمسة أمور خمس أشياء تتسلح بيها العلم والعدل والحلم والرفق والصبر دول خمس حاجات تتحلى بيهم وقت المنظر العلم فلا تنسب إليه قولا لم يقوله إذا أنت بتتكلم عن, إيه؟ عن علم بكلامه ما تقولش سمعت الناس يقولون فأقول لا لابد أن تسمع منه كلامه اولا وهذا من باب العدل والإنصاف وطبعا الأصل أنت لما تسمع منه هذا الكلام لابد أن تأتي بالشبه التي تكلم بها ثم تأتي بالردود على هذه الشبه تبقاش المسألة أنت عاوز تتناقش وخلاص لا يعني مثلا عاوزت تتناخش مع علماني الليبرالي لابد انت تعرف أصول مذهب الأول تعرف أصول مذهب وتأتي من كلامه هو وتتكلم وترد عليه يبقى العلم كان حاجة العدل تكون عادلا معه في الحكم في القضية القضية مش مسألة اننا انتصر لنفسي أو لذاتي انت تنتصر لإيه للحق ولو كان الحق معه يجب عليك أن تعترف بذلك والحلم والرفق والصبر طبعا كل ده معروف فعاوز أقول أن نبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على هؤلاء مع الرفق إيه بهم مع أنه رفع صلى الله عليه وسلم صوته ليه رفع صوته لأنهم كانوا جمع جماعة فرفع صوته حتى يسمعه الجميع والله أعلم هنا طبعا الحديث ده اتألف أكثر من مناسبة ليه التكرار هنا لتفهم المسألة لذلك يجوز للداعية أو العالم أن يكرر بعض المسائل لتعمل بها الفائدة وتثبت وما تكرر تقرر الأولى بالكاف التانية بالقاف ما تكرر تقرر حديث الذي بعده أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة أو المطهرة قلنا ندل لغتين بالفتح والكسر لغتين مشهورتين قال العناء المطهرة معناها كل إناء يتطهر به يعني الإناء المعد للتطهر فيه فقال أسبغوا أي أكمله وكأنه رأى منهم تقصيرا وخشي عليهم طب معنى إسباغ لضوء أي إيه؟ معنى إسباغ لضوء المبالغة فيه وإتمامه المبالغة فيه وإتمامه معنى أسبغ الوضوء يعني بالغ فيه وأتمه على الوجه اللائق به طيب هل يلحق بالأعقاب جميع الأعضاء يعني لو قصر رجل في غسل عضو آخر من الأعضاء بخلاف العقب هل يدخل للتحق به الوعيد أم لا؟ لو احنا ظاهري هنقول ايه لا يلتح انما احنا بنأخذ اللي بالمعنى بنأخذ بالقياس فهل يقاس عليه غيره نعم يقاس عليه غيره فيلتحق, فيلتحق بالاعقاب ما في معناها من جميع الاعضاء الرواية الاخيرة قال ويل للعراقيب طبعا احنا بمره مرور سريع لان مش عايزين نقرد كتير عند بالاحريف طبعا هي معروفة والاحريف صرح نفسها هي. قال ويل للعراقيب العراقيب جمعه عرقوب بضم العين عرقوب لما تقول عرقوب مفرد هتضم العين طب لما تجمع هتقول ايه؟ عراقيب؟ لا عراقيب, عراقيب. العراقيب هنا بايه؟ بفتح العين وهو العصبة التي فوق العقب لول العصب اللي فوق ايه؟ العقب مباشرة الباب الذي بعده باب وجوب استعاب محل الطهارة ذكر فيه حديثا عن جابر رضي الله عنه أخبرني عمر بن الخطاب صحابي يروا عن صحابي أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فراجع ثم صلى هنا أخذ جمهور العلماء على أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته أي جزء يسير مما يجب تطهيره اللي هي الـ واجبات الـ, الـ الوضوء لأعضاء الوضوء من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته ويكد يكون في إجماع لكنا طيب هل المتيمم يقاس على المتوضئ بمعنى هل لو ترك المتيمم بعض وجهه مثلا هل تصح الطهارة أم لا ها؟ لا تصح ولا تصح لا تصح ليه لا تصح قياسا على الوضوء والتيمم هنا بدل عن الماء ولا لا طيب والبدل يقوم عن المبدل عنه في كل شيء أم لا طب ليه بقى ما تغسلش رجليك في التيمم طالما انيقوم ها الواجب في التيمم اللي اثبت مسح الوجه واليدين تمام هو ده الواجب هل يقاص بقى التيمم نعم يقاص التيمم على الوضوء وعلى هذا الجمهور ويرجح هذا الكلام الإمام النووي كما في صحيح مسلم انه لو ترك بعض الوجه بعض وجهه في التيمم لا يجزئ لا يجزئ الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور وقال لا لو ترك جزءا يسيرا قدر نصف درهم أو ربع درهم أو أقل من درهم فلا يجزئ يجزئ عنه ذلك يجزئ عنه ذلك ولكن احنا نقول بقول الجمهور أنه يجب تعميم الوجه كله بالطراب بالماس لأن بعض الناس كان بيأسأل إنه هو كان في الصحراء في الجيش فلما جيه تيمم ظل إن التيمم كالوضوء فبدأ يتربض يستنشق باللي بالرمل بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث ان, أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته يعني الجهل هنا غير معتبر الجاهل هنا غير معتبر وفيها أيضا تعليم الجاهل والرفق به تعليم الجاهل والرفق به واستدل به جماعة من أهل العلم على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح الواجب الغسل دون المسح هنا استدل القاضي عياض رحمه الله وده فقه واسع جدا فقه عالي أوي استدل من هذا الحديث القاضي عياض رحمه الله على وجوب المولاة في الوضوء على وجوب المولاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته فقال هنا بوجوب المولاة لأنه لو لم تجب المولاة لتركه أو لا قال إيه أعد فامسح اللمعة أعد وامسح أو عد مش أعد بقى عد وامسح اللمعة ولكن أمرهم أن يسلّم بإحسان اللي إيه الوضوء إحسان الوضوء معناها إيه هنا محتملة محتملة طيب لما نقول استئنف استئنف الوضوء أو استئنف الصلاة معنى الاستئناف هنا إيه؟ إيه؟ نبدأ من جديد كلمة الاستئناف في الفقه يا إخواننا لما تلاقيها تجدها كده لك إيه؟ ويلزمه أن يستأنف العمل من جديد معنى كلمة الاستنافنا أن يبدأ العمل من جديد يعيد العمل ماشي كده طب لو قال تمم العمل يبنى على على ما سبق طب لو واحد بيتوضع وغسل يديه قبل وجهه ها ها الترتيب فرض ها ونقول له وضوءك باطل وضوءك باطل طب ما هو معنى يا إيد تاني يعمل إيه يبقى <تصفيق> وضوء باطل <تصفيق> ها نقول له إيه يستأنف طب ما هو برضه يستأنف يعني يبدأ العمل من جديد ها ها أحسن الوضوء طب أعناه أحسن الوضوء يعني إيه هنا لو قلت له أحسن الوضوء وقد قدم ركنا على ركن نقول له تم من الوضوء هيكمل وضوء على كده يبقى خالف الترتيب الموجود في الآية يغسل ايده ثاني بعد الوجه يعني معنى كلامك إيه؟ انه يغسل وجهه وبعدين يأتي ويغسل ايده ثاني طب هو الوجه الاول ولا الايدين الأول؟ ها طب ما انا قلت انه يغسل ايديه قبل الوجه ها هيغسل وجهه وبعدين يغسل ايده ثاني يبقى الزامه الترتيب أم لا يلزمه الترتيب ومش هنخليه يعيد الوضوء من الأول مش هنخليه يستأنف العمل هنقول له تمم العمل ولكن ارجع إلى الركن الذي فاتك فابدأ به ثم كمل أو ثم أكمل أو ثم تنم واضح هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى موضع ظفر في قدم هذا الرجل بيقول له على استعاب إيه؟ إن الأصل في الماء أن يعم جميع العضو أن يعم جميع العضو وكلم الزفر دي لها لغات نعم النووي بيرد لا نعرف نحن نعرف أن مذهب الشفعية أن الموالاة ليست واجبة فأنا سكتت عن الكلام لاقتناع بكلام القاضي عياد على فكرة وأنا مردتش أجيب الخلاف يعني مردتش أقول الخلاف أن النووي رد كلام القاضي لأن أنا عندي قناعة شخصية بكلام القاضي عياد واضح؟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 فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب سبحان الله شوف شوف اجل الوضوء حتى يخرج نقيا من الذنوب فعلا تارك الصلاة محروم تارك الصلاة محروم يعني للأسف أعرف بعض الناس يعني مثلا نقول في سبع تمن شهور لم يصل الجمعة إلا مرتين الجمعة مش نقول مثلا ترك للصلاة مثلا أو قصر في صلاة الجناعة مثلا لا لم يصل الجمعة إلا مرتين في ست سبع شهور هذا خزلان. هذا خزلان نعوذ بالله من ذلك الحديث الذي بعده عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره الحديث واضح مش محتاج كثير تعليق يعني هنا قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن قال لما منه هذا شك من الراوي هذا شك من الراوي وده طبعا يدلك على ضقة الرواه في نقل الإيه؟ العلم في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قولا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء ده هذا شك من الروا طيب خرجت الخطايا الخطايا المقصود بها الصغائر دون الكبائر كما قررناه من قبل طب هنا هل الخطايا جسم حتى يقول أنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء هي جسم هي حسية ولا معنوية معنوية بقى هنا في, في تشبيه أو في استعارة في استعارة أو في مجاز لأنها ليست أجسادا حقيقيه نعم. إن الرو... نعم نعم نعم هؤلاء دعوا الإيمان قالوا نحن مؤمنون فرد الله عزوجل عليهم لم تؤمنوا بعد لا تقولوا ولكن قلوا أسلم لستم إيه ولما يدخل الإيمان فيه قلوا بكم هذا هذا الكلام خرج من اللي بيصلي أصلا وعلى فكرة اللفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى لو قلت هذا مسلم مؤمن هذا مسلم مؤمن هنا أقصد بالإسلام اللي هو الاستسلام الظاهر المؤمن هنا مؤمن يبقى أقصد به الاستسلام الباطن دولا ما اجتمعوا قبل ما يفترقوا لو قلت المسلم يدخل تحته مؤمن أم لا يدخل ولو قلت المؤمن يدخل تحته المسلم من دابي من دابي أوله فما وجدنا فيها غير ربيتين من المسلمين أبيتولي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هل هذا تك... ولا هنا الإسلام غير الإيمان لم يغيره. لم يغيره فهو كمان عاوز يكون حريص على اللفظ هو ده معنى الكلام إن الرواكة عندهم حرص على أن يقول اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض أهل العلم تكلم في هذه القضية من كذب عليه متعملا فليتبقى مقعده من النار قال اللي يأتي بلفظ مكان لفظ يدخل تحت الوعيد شوف من شدته ومن تحريه الدقة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا ده يجعلنا ان الناس يعني تكون عندها حرص شديد جدا على حفظ الحديث بالإيه بنصه هو بعض العلماء قال لو قلته كده تقول كما قال النبي وسلم أو بمعنى هذا الحديث وبمعنى وهذا أولى هذا أولى والله أعلم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده أو مشتها رجلا في الثاني معناه اكتسبتها اكتسبتها وطبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ندخل على قبل بعده ولا ولا كفاية هه أصلا يعني الأمور مش الحمد لله يعني ما بنقفش كتير قوي عند كل حديث يعني حاضر هتشبع اسئلها بس كده نعم هو كسكست الوراء ليه ما هو واحد بيتكلم باللسان الجماعة ما انتوا قدام جماعة ما فيش فندوبرا زين خلاص طيب لابو استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء عن نعيم ابن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسمى الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد يعني أشرع فين في العضد ثم يده اليس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 يوم القيامة من إصداغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحدي له نقرأ الروات كلها وبعدين نعلق زي ما تعودنا عن عيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين خلي بالك الروات الأولى حتى إيه اشرع او شرع فين؟ في العضد هنا حتى كاد يبلغ المنكبين طب اذا نجمع بينهم قبل ما عد بيها ايوة يعني شرع في العبد وكأنه اقترب من المنكب ثم غسل رجليه حتى رفع الى استاقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل الرواية الأولى ها فمن استطاع منكم فليطل غرته خلوا بالكم الحيثة دي غرته وتحجيله الرواية الثانية قال إيه فليطل أن يطيل غرته فقط ما قالش إيه وتحجيله فليفعل خلوا بالكم عشان نوقف عندها الرواية الثالثة عن أبي هرائرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن وأحلى من العسل باللمن، ولأنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يوم قال نعم لكم سينا.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 ما أحدثه بعدك سبحان الله العظيم نشوف الحرمان حتى الحرمان من النور في الدنيا وفي الآخرة حرمان من النور في الدنيا وحرمان منه أيضا في الآخرة الرواية الحديث الخامس عن حذية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم الرواية السادسة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة أو المقبرة لغتان فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد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 وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذودن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم أو هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول صحقا صحقا الرواية السابعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل الحديث الأول عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ حتى تبلغ إبطه، ها؟ حتى تبلغ إبطه. يعني بالغ قوي، بالغ جدا حتى وصل إلى، يكاد يكون يصل إلى من فقلت له يا أبا هريره ما هذا الوضوء؟ فقال فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا. لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كم رواية ثمانية هذه الحديث صرحت باستحبابي إطالة الغرة والتحجيل ما هي الغرة؟ الغرة بياض في وجه الفرس بياض اللي قاله مع بيضاء في وجه الفرس ثم كما يقول الحفظ بن حزر ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر وطيب الذكر وتطويل الغرة الإمام النووي قال قال أصحابنا هو غسل جزء من, إيه؟ من مقدم من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه يعني هو عاوز يقول ان, إن يطل الغرة بان ياخذ جزء من ايه من رأسه. واضح ده كلام مين الشافعيه وفي كلام هنقوله دلوقتي ان شاء الله اما التحجيل فهو بياض يكون في قوائم الفرس في يديها ورجليها قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلة النور اللي بيكون على مواضع إيه الوضوء يكون غرة وتحجيلة تشبيها لغرة الفرس تشبيه لغرة الفرس فالتطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين من اليدين وفوق الكعبين من الرجلين طيب الغرة والتحجيل بيكونوا في الإطالة في التحجيل خاصة خاصة يعني أبالغ في الوضوء حتى أسرع في العدد كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وكذلك أبالغ في غسل القدمين حتى أشرع في الساق والغرة ما هي إلا مجرد غسل الوجه فقط ولا لابد من إطالة الغرة يعني لو أن الغرة والتحجيل المقصود بها التحجيل خاصة ولا كليهما على كلام الإمام النووي كليهما على كلام كثير من أهل العلم أن المقصود به التحجيل لأن الغرة لا يستطيع الإنسان إطالتها لأن إحنا لو خدنا جزء من الرأس اللي إحنا دخلنا في مسح الإيه في مسح الرأس وده تعليق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على هذا الحديث قال إن المقصود بالغرة والتحجيل اطارة الايه التحجيل خاصة طيب ما هو القدر المستحب من التطويل في التحجيل؟ ايه هو القدر المستحب هل اصل لبعد الكعبين مباشرة او بعد المرفقين مباشرة هل اصل الى نصف العضد ام اصل الى الكتف هل اصل الى نصف الصاق ولا اصل الى الرجبتين كل ده كلام لأهل العلم بعض العلماء قال أن يشرع حتى يصل إلى منتصف الساق وبعد قال فوق الكعبين مباشرة إلى هذا القدم وبعد قال للركبتين، وهذا كله كلام لأهل العلم ولكن أنت اجتهد في, في إطالة التحجيل اجتهد في إطالة التحجيل طبعا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى أشرع في, في العدد وحتى أشرع في الساق وده مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه ما يجيش حد بقى يعترض ويقول ايه فمن زادة او نقص فقد تعدى واساء وظلب في بعض العلماء يعترض قالوا كده طيب الرد عليهم يكون ايه ها؟ العدد العدد في الغسلات وليس في اطالة الغرة والتحجيل انتم ذكرين كويس هنا الرواية اللي أنا قلتها لكم في لما قال صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليه ذكر الغرة مع أنه في الرواية اللي قبلها فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فهنا الرواية ذكر الغرة فقط لي لماذا لم يذكر التحجيل مع الغرة يدخل فيها الأذق نقول لدلالتها عليه يعني هو ذكر الغرة صلى الله عليه وسلم فقط وسكت لدلالتها على التحديد. فالمعنى فليطل الغرة والتحديد. وقيل لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان موضع لإيه الوجه اسمه أصلا وجه اسمه محية وجه محية لما تنظر إليه هو ده أثر الوضوء بيظهر بيظهر على الوجه مباشرة دون غيره من, من الأعضاء الرواية الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غر محجلين من أثر الوضوء السيمة هي العلامة وهي مقصورة وممدودة تقول سيمة ماشي بالهمز أو تقول سيمة مد بدل أو مد إيه يعني تقول سيماء هيبقى مد إيه؟ واجب متصل صح أو تقول سيمة نعم هي بالمد والقصر بالمد والقصر ويقال السيميا السيميا كل ده إيه السيمة اللي هي العلامة العلامة استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط خصائص هذه الأمة فزاده الله تبارك وتعالى شرفا به فأجيب عن ذلك بأنه ثبت عند الإمام البخاري في قصة مين صار صار زوج إبراهيم عليه السلام لما الملك اللي أعطاه هاجر لما هم بها ودنا منها قامت فتوى وصلت فالوضوء كان في الأمام السابقة وقصة مين تاني زويد الراهد لما اتهموا بالمرأة فقام توضأ وصلى ركعتين بعضهم احتج بقول النبي سلم هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ولكن لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء بالوضوء دون أمامهم الأنبياء التي هي التي اختصت بالوضوء دون أمامهم لا لا هذه الأمة يعني أنبياءهم الذين اختصوا بالإه بالوضوء فقط ولكن هذا يرده قصة سارة وقصة الرهيم طيب, طيب طيب طالما أن الوضوء مش من خصائص هذه الأمة وما الإيه اللي اختص بهذه الأمة الغرة والتحجيل خصت هذه الأمة بالغرة والتحجيل لا أصل الوضوء طب سبحان الله هذا هو الفضل الحاصل بسبب ايه إطالة الغرة والتحجيل ذلك بالفضل والأجز بفرائض الوضوء بالواجب وذلك فضل الله يوتيه من يشاء قوله صلى الله عليه وسلم لا أصد الناس عنهم وفي الرواية اللي بعدها وأنا أذود الناس عنهم هما بمعنى واحد يعني أطبض وأمنع قوله صلى الله عليه وسلم فيجيبني ملك هكذا في جميع الأصول كل الأصول جات في رواية فيجيبني ملك بعض الرواية خالف وقال فيجيؤني ملك طبعا والصح فيجيبني ملك فيجيئني بالهمز من المجيء فيأتي إلي ملك ملك ويقول وطبعا الأول أظهر الإمام النووي بيقول والثاني أوجه الثاني واجه وكانوا جمع بينهما ولا عملي ها وكانوا جمع بينهما هنا بقى رواية إيه هنا وكانوا قال إن الزيادة دي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وطالما أننا نستطيع الجمع بين الألفاظ المختلفة في الحديث الواحد فلا نرد أي لفظ من هذه الألفاظ يعني لو جه لفظ حديث زي مثلا حديث النساء أنه كان يشير باستدابة وينظر إليها تمام؟ كل رواه نوعي يشير جاء رواه وقال يحركها وينظر إليها هل الإشارة تتنافى مع التحريك ولا يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما أن الإشارة لا تنافي التحريك. فهنا كأنه بيقول فيجيبني ملك فيجيبني. كأنه جاء وتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستطعنا الجمع أم لا وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. مش فاسد في زادة الصقاء أو غيره. لا لو قالك. مثلا نصان ظاهرهما التعارض فالجمع بينهما أولى من أخذ أحدهما وترك الآخر فإن استطعت أن تجمع بينهما بأحد أوجه الجمع ففعل فإن عجزت عن الجمع لا بد أن تفتش في إيه؟ في الرواية هل الزادة دي زادت ثقة وزادت الثقة مقبولة أم ديت زادت إيه صدوق مثلا لان الصدوق لو خالف الثقه ايه حكم روايته ها الصدوق لو خالف الثقه امال لو الثقه خالف من هو اصدق منه تبقى ايه ها الاثنين شاذ الصادوق يخالف الثقه شاذ والثقه لما يخالف الاصدق منه شاذ الثقه يخالف من هو اصدق منه شاذ طب الصادوق لو خالف الثقه منكر بارك الله فيك ما شاء الله في أمل إن شاء الله لو ضعيف برضو لو ضعيف خلف الثقة يبقى شد نكاره يبقى شد نكاره فقال الملك وهل تدري ما أحدثه بعدك الرواية الثانية إنهم قد بدلوا بعدك فأقول صحقا صحقا طبعا العلماء بقى اختلفوا في بداله دي طبعا تعرفين الخلاف اللي وقع بينهم صح؟ ما أنتم مذكرين ما شاء الله الخلاف رقع بينهم قالوا ما مين الذين بدلوا بعد سلم طائفة قالت ان دول منافقون والمرتدون فيجوز أن يحصروا بالغرة والتحجيل ازاي ازاي منافقون ومرتدون ويحصروا بالغرة والتحجيل ما هو منافق وكان بيصل لأن النفاق ايه معناه أن يبطن شيئا ويظهر غيره ان كان نفاق اعتقادي بقى بيبطن الكفر ويظهر الإسلام وإن كان نفاق عمل مثلا يظهر الصدق ويبطن الكذب طب إزاي بقى هيأتي بأسر غرى والتحديل يوم القيامة شيء ظاهر وليس بإيه باطن فشيء ظاهر كان يتوضأ بدله بعدك في الوضوء يعني على سن المزجور لا المزجور في النوع إيه هو ذكرون مسلم عشان الغرة والتحجيل وليس الوضوء فدول هيئته غرة محجلين يوم القيام ولكن صحكا صحكا ليه لا تدري ماذا احدثه بعدك مش الوضوء بقى مش الوضوء طب المرتد ها لانه كان مسلم يعني كان يصلي ثم طبعا لا يتصور ان كان في مسلم زمان لا يصلي بخلاف النهاردة لا يتصور ذلك فهنا يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم للعلامة فيقال هؤلاء ما وعدت بهم أن هؤلاء بدلوا بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامه نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه القول الثاني من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عايش فعليه وسلم ثم لما مات الانسلام ارتد بعد ذلك فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيمة الوضوء لأنه كان يعرفهم قبل موته صلى الله عليه وسلم فيقال أنهم ارتدوا بعدك قول التالت أن دول مراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وكذلك يدخل فيهم أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام لأننا عندنا البدع بدعتان بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة فهؤلاء الذين بدعتهم غير مكثرة وعلى هذا القول لا يقفع لهؤلاء بالخلود فيه في النار طبعا الكلام طويل فيها بس طبعا لسه مرجحتش لان القول اللي جاي في اعتقادي انه هو اقوال اقوال اللي هو قول لابو عمرو ابن عبد البر حافظ ابن عبد البر رحمه الله قال كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر وأنا أميل إذا هذا القول ليه بقى احدثوا بعدك او بدلوا بعدك ايه اللي خلانا امين لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مرضود عليه يبقى دل رجح عند انا طبعا والكلام قابل لنقض طبعا ولكن انا امين لهذا القول ان معنى الحدث ايه ان شيء مخترع معناها بدعة محدثه وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل شيء محدث فهو على غير مثال سابق أم لا فهو سبيل إلا الابتداع في الدين لا طب لو ابتدع في الدين فيكون أحدث أم فهو المقصود بهذا الحديث والله أعلم وإن قلنا أن الكل مقصود لا بأس يعني لو جاء جمعنا كل الأقوال دي بتاعة أهل العلم وقلنا أن كلهم مقصودون بهذا مقصودون الأمر لا بأسة بذلك طبعا هنا يعني وقفة سريعة كده ليه ذكر الخوارج والروافض لأنهم أشر أنواع البدع أشر أنواع البدع وليت قوم يعلمون بعض الناس للأسف يضع يده في يد الخوارج من أجل مصلحته من أجل مصلحته والبعض يضع يده في يد الروافض من أجل مصلحته وطبعا المشهور أن يضع إيده في إيد الروافض الأم الشيعة الشيعة الذين يعني سبوا عائشة رضي الله عنها وأبشركم من ياسر الخبيث هذا الذي سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابتلاه الله عز وجل بسرطان في فكه وفي لسانه من آذى أو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وعاد من؟ عاد أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سماوات فارتلاه الله عز وجل بالسرطان في فكه وفي لسانه ومع ذلك ليس هناك عظة ولا عبرة بعض الجماعات يذهبون إلى إيران ويضعون أيديهم في أيدي الشيعة ويباركون الثورة الإيرانية يباركونه لما لمصلحته الشخصي وإلا لماذا نعطي الدنية في ديننا أضع يدي في يبي من كفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أضع يدي في في من سب عائشة رضي الله عنها بعدما برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات ونقل جمع من أهل العلم على رصيم الإمام مالك رحمه الله اجماع أهل العلم على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر مرتد ومع ذلك يقول لك من أجل المصلحة أي مصلحة؟ أي مصلحة؟ أضع يدي في يد رجل لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة رجل هو السبب في ضرب الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض هو السبب في إن أفغانستان تضرب الإراق تضرب وليبيا تضرب وأضع يدي في يده ومع ذلك لو قلنا له ضع يدك في يدي أهل السنة والجماعة لا يريد ذلك ولا يطيق لا يتحمل لأنه تربى على أمور ما أنزل الله بها من سلطان نعرات كلها نعرات فاشلة وكلها نعرات كاذبة كل يضحك على كله للأسف الشديد أضع يدي في يد من يسب الصحابة رضي الله عنه وفي الأخر أقول نتفق فيما اتفقنا فيه ويعظب بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه هذه قعدة مطاطة قوي، مطاطة هؤلاء يختلفون معنا في الاعتقاد هؤلاء الذين يقولون بالبداء أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها ويقولون بالراجعة يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورداء سيرجع كما رجع موسى بن عمران ويقولون أنه سيكون له لواء وكل الأنبياء يكونون خلف لواء علي بن أبي طالب كلام كله كفر وزندقة وما هذا أضع من يدين لله تبارك وتعالى باعتقاد أهل السنة والجناعة دعهم وأذهب إلى أمسال هؤلاء وأضع يدي في أيديهم وأبارك لهم ثورتهم طبعا ما كان منهم إلي إحنا بنرحب جدا ده إحنا نفسنا ندخل مصر من زنان طبعا نفسنا ندخل مصر من زنان ليه؟ ليه؟ حتى يسيطروا على الأمة الإسلامية هؤلاء يقتلون على الهوية او الهوية لو عرف ان اسمك عمر ولا الذكر ولا يقتلونك قتل عاد وتموت للأسف الشديد وانا اعطي الدنيا في ديني واتنازل عن امور فيها اعتقادات اتنازل عن معتقدي ذلك اخوان نحن دايما نقول ان الرجل رجل التمكين لابد ان يكون مميزا بعقيدة سلفية صحيحة لا تشوبها شائبة لازم يكون مميز بعقيدة سليمة ننظر اعتقاد اهل السنة والجماعة في هؤلاء الشيعة ايه وننظر الى اعتقاد الشيعة في اهل السنة والجماعة بيعملوا ايه مع اهل السنة والجماعة وفي الاخر اضع يالي في يده سبحانك سبحانك يا رب انا مش عارف الناس تجرؤ كيف تجرؤ وتيجي تتكلم مع احدهم وقولك معلش لازم نعدل امور اش وقت اش وقت ايه بس الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة انت بتبصل ايه او بتنظر لايه تنظر لمنصب ستتصل اليه وبعد ما تصل اليه ايه اللي هيحصل سبحان الله العظيم تتنازل عن هويتك هو بتاع الشيعة ده بيتنازل عن شيء من من عقدته لا والله بتعمل معنا بالطقية يظهر شيئا ويبطن لك اشياء وقروا لله ثم للتاريخ بتاع حسين المساو ده اللي كان دراع يمين للخمين اقرأه حتى تعرفه عقيدة هؤلاء الشيعة اقرأه كتب الشيخ المبارك رحمه الله اللي هو حسين إله ظهيري حسين إله ظهيري اقرأه كتبه عن الشيعة ها اغتلوه قتلوه لما طلع كتب عنه حسين موسى هذا أيضا قتلوه لما طلع كتاب لله ثم للتاريخ ليه لأن فكرهم عفن عفن أضع يالي في أيد هؤلاء وكيف أن تصل الإسلام وهذا الخور في الإسلام لا ينتصر إلا بعقيدة الإسلام لا يعلو إلا بعقيدة ثلاث تلاف مقابل كام مئتي ألف مئتين ألف مقابل ثلاث تلاف دي بالنظرية الحسابية بتاعتنا لا تصلح لا تصلح معركة بين المسلمين والكفار ومع ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى ليه؟ لأنه اعتصم بجنابه لجأ إلى الله قال إلى الله الملتجة لجأ إليه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما خرج بعدة ولا عتاد وما كانش خارج لقتال أصلاً خرج بفئة قل جدا ولكن سلاح الإيمان يفعل ما لا يفعله كل الأسلحة التي على وجه الأرض فلو كان الله عز وجل معنا سننتصر ولكن لابد من أسباب للنصر إن تنصر الله وينصركم ويثبت أقدامكم فأتنازل عن عقدتي وعن ديني من أجل أن أنا أريد أن أصل إلى منصب من المناصب يغور المنصب كيف ألقى الله تبارك وتعالى إذا سألني يا هذا كيف وضعت يديك في يد من صب من سب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تضع يدك في من اتهماني بأنني فعلت وفعلت الله عز وجل يعلم من أشياء إلا بعد حدوثها سبحانك هذا بهتان عظيم فالمسألة يا أخوانا دي بتحتاج من نحن ليقضى يقضى حرب علينا من كل مكان اوعى تظن ان الامور هدية لا يا اخوانا الامور مش هدية هؤلاء كما قلت لا يرقبون فينا الا ولا ذمة لابد ان نتأهب ونتأهل لنقف لنصد هؤلاء ان ينالوا من الاسلام ولابد ان الاسلام يا اخوانا يكون همي همي همي للنهار كيف اأخذ هؤلاء الناس الى الله تبارك وتعالى عملين شواه في الصورة حتى هؤلاء الإسلاميين بيش هوا برضو في صورتك كان زمان يقول لك أصحاب الله دول هم وهم وهم هؤلاء الإسلاميين وبعدين يقول لك أصليح ما ينفعش اللحية وبتاعهم مش المصلحة فيش مصلحة من وراها دلوقت طب و دلوقتي ايه المصلحة من حلق اللحية ان شاء الله ما هي المصلحة ها هنعلق شمعتنا على مصلحة الدعوة لا والله أمور كلها أمور كلها سبحان الله فنسى الله العفو والعفية نسى الله جل أن يمكن لدينه في الأرض ده يا أخوانا يجعل عندنا كده غيرة على دين الله تبارك وتعالى وإنت إن كنت نايم فاعلم أنك أنت لوحد لوحدك الخاسر أنت الخسران، استيقظت وهمنت من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى فاعلم أن الله عز وجل سينصرك ولو بعد حين ولا تتعجل النصر النصر له أسباب لابد أن ننظر في الأسباب الشرعية والأسباب الكونية وسنن الله عز وجل لا تحاب أحد فانظروا إلى أسباب النصر والتمكين وقوموا بها حتى ينصر الله تبارك وتعالى دينه وإن تخليت وتخاذلت وخذلت دينك فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قولوا قول هذا ويستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم